القى فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الريض كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها الم ياتيكم نذير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 قل هو الذي أشاءكم وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِن عذابٍ أليمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَ نَفْسٌ فَسَتَعْلَمُونَ مَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَا أُوْكُم فَمَا مَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِنْ مَعِ